إن الله مع الذين تقوى الذين أمورهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة مواصلة لمنزلة الحياء كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن فهم ابن القيم رحمه الله تعالى للحياء واليوم نبدأ بقول صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله تعالى ويبدأ ابن القيم يشرح كلام الهروي يقول صاحب المنازل رحمه الله الحياء من أول مدارج أهل الخصوص يتولد من تعظيم منوط بود هذا الكلام شرحه كالآتي الخاصة الذين يتعاملون مع الله بأبدانهم وقلوبهم وعامة الناس يتعاملون مع الله عز وجل بأبدانهم وجوارحهم فمثلا لو قلنا صلاة العامه القيام والركوع والسجود والحركة وصلاة أهل الخصوص الحركه بالجوارح مع الركوع والسجود بالقلب وأول درجات أهل الخصوص استحضار معية الله بالقلب أن تستشعر وان تستحضر ان الله معك دائما وانه لا يخذلك من اجمل ما نقل ابن القيم ليس في المدارك ولكن في الفوائد ان يحيى بن معاذ كان يقول اللهم اجعل افضل العطايا على قلبي رجاؤك واجعل أعدم الكلام على لسان سناؤك واجعل أحب ساعة من الدنيا ساعة يكون فيها لقاؤك هذا يعني أنه يستحضر معيه الله التي سوف نتحدث عنها بعد قليل لأن ابن القيم كالهرم يتفقان على أنه لا حياء إلا باستشعار معيه واستحضار قرب كلما أحس العبد أنه قريب من الله وأن الله قريب منه ويطلع عليه يتولد عند إذن الحياء عند إذن الحياء ولا يكون حياء بغير ذلك فبالتالي هذا من أرفع الكلام وأتمه الحياء من أول مدارج أهل الخصوص الذين يتعاملون مع العبادات بقلوبهم وأبدانهم لأن تجريد البدن من العبادة جفاء ولا يعتبر انتثال يعني واحد قال أنا بصلي بقلبي ما بصلي بصلي بقلبي مقبوله مقبولة مقبولة لأن ترك العبادة بالجوارح جفاء ولكن ترك العبادة بالقلب شغل وإعراب ولهو ونسيان وبالتالي تجد شخص يصلي لكنه لا يؤدي من الصلاة إلا حركات لا يستشعر المعاني من التذلل والخضوع والانكسار لله ولا يقف على الألفاظ والأذكار التي تقال في العبادة من تعظيم الله وإجلاله فلا يستشعر ذلك ابدا وبالتالي أهل الخصوص عبادتهم عبادة, عبادة بدن وقلب يقول ابن رجب رحمه الله تعالى أهل الخصوص من الصوام صومهم الصوم, الصوم الذي يصومه أهل الخصوص صوم أهل الخصوص من الصوان صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الانس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجور أن يصون قلبه عن غير الله هذا قمه العبادة وبالتالي أهل السلوك يرون الله حاضرا معهم دائما وعلى هذا بناء سلوكهم وإلا على الإنسان أن يبقى في مسالك العوام عابدا بالبدن مجهدا للجسم ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون أن ينفذ إلى حقائق العبادة ولا إلى كمالات العمل وبالتالي هذا شرح النقطة الأولى الثانية كأن الهروي يحدث عن مصادر الحياء من أين يأتي الحياء هذه مشكلة يعني كلنا سمع أن الحياء لا يأتي إلا بخير وأن الحياء خير كله وأنه من الإيمان وأنه شعبا من شعب الإيمان وأنه عاصم صاحبه إذا لم تستح فاصنع ما شئت وان الحياء من الفضائل والمكارم لكن كيف يحصل الحياء الهروي يقول يتولد من تعظيم منوط بود وهذا من المطائف شوف بقى تفسير ابن القيم يقول ابن القيم التعظيم يولد النفره انت لو بتعظم حاجة بتعمل حسابك تأخذ حذرك شديد والصواب أن لا يقال النفر لكن يقال الحذر انت لو بتعظم بشر من الناس بتعمل حسابك بتحذر ما بتتكلم قدامه ترغي وتزبد وتأخذ راحتك بتكون عامل حسابك في ناس مثلا ناس يعني قريبين منك تنضم معهم وتفلت اي حاجه لكن في ناس كبار في السن ابوك كده انت بتحاول تتكلم قدامه كلام بادب لتعظيم التعظيم يولد الحذر والود يولد القرب ما بتلموه يعني الود يولد ما عكس ما يولده التعظيم إذا كان التعظيم يولد المهابة فإن الود يولد الارتياح والانبساط إذا اجتمع الود مع التعظيم ولد الحياء لأن في الحياء تعظيم وانبساط في الحياء حذر وانبساط وبالتالي يعني هذا من لطيف ما قال الهروي ومن لطيف ما شرحه ابن القيم الجنيد رحمه الله قال أن الحياء يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير وهذا قريب من المعنى الذي قيل رؤية الآلاء تولد حب الله ورؤية التقصير تولد الخوف من الله فإذا اجتمع حب الله مع الخوف من الله تولد الحياء وكأن الحياء يجمعه تعظيم وود الود معناه أخواننا وبالتالي من أحب الله وفي نفس الوقت كان معظما لله خائفا منه هذه الحاله الوسط تسمى الحياء وبالتالي الحياء يضفوش من الخوف عنه ولا يكون إلا بحضور أو باستحضار وبالشعور لمعية الله فإذا شعرت بقرب الله ومعيته استحى قلبك منه سبحانه وتعالى هذا تعريف الحياة عند من؟ عند طيب يقول الهربي وهو على ثلاث درجات وهو الكلام لما للهربي عن الحياء الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن شكوى طيب إذا علم العبد أن الله ينظر إليه هذا العلم يورث العبد الحياء يجعله صاحب حياء فيجذبه إلى تحمل المجاهدة أي الطاعة والتكاليف والعبادات فيها أعباء لأنها تكاليف ومسؤوليات تعمل كذا وتعمل كذا وصل في مواعيدك وصل كذا من الصروات وتفعل كذا وتفعل كذا الحياء معين على تحمل أعباء التكاليف لان يا إخوانا التكاليف يثقل على النفس وقد ورد ما يوحي بذلك في القران قوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ليشنو الاعباء والتكاليف الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وبالتالي نقول الحياء يفيد كما قال الحربي قال يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه هذا صحيح يعني من الأمور التي تولد الحياء علمك بأن الله يطلق عليك وهذا مهم جدا بالمناسبة في السلوك أي إنسان ذلك نفسه على منهج الإسلام ويزكي نفسه بما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها لا يكون تهذيب النفس إلا بمراقبة الله واليقين بأنه يطلع عليك ولما غاب هذا العلم وهذا الشعور وهذا الحضور وهذه الدرجة من التربية حصلت الانحرافات في الأمة تأمل قول القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تغفي عليه يغيب إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الذي خلق الظلام لا تخفى عليه خافية إن الذي خلق الظلام يران هذا الشعور وهذا الإحساس مهم لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا حجب التقى سبل الهوى فأخذ التقى يخشى إذا واف المعادة هوانا يخشى يوم القيامة إذا أتي به أيهان على رؤوس الخلائق والاشهاد وبالتالي يقول ابن قيم من راقب الله وعلم ان الله يطلع عليه كان عبدا نشيطا في خدمة سيده متحملا للاعباء لان نظر السيد الى العبد يحركه خلي سيد سيدنا مالكه خلي سيد لو الناس غالب كويس وجا صاحب المصنع هيسخن العمال هيعملوا شنو بنشط ولا ب ولا بتع ولا بي, ولا ولا بي كويس كان جزول صاحب العمارة قاعد شغالين فيها الناس المقاول وكل واقفين وجسد شغل ذاته حيصص حي حي حيشطلو العبد الحق لله دائما نشيط في العباده لانه مقر وموقن بان الله ينظر اليه وبالتالي هو يريد ان ينال من سيده الرضا وبالتالي يريد لسيده ان يرفعه درجات وبالتالي ينصب وفرق بين سيدين وفرق بين عبدين صح المصح، صح فرق وما بسيد العمل صاحب العمل يا أخي خلي ذلك في المدارس الزمان أنا طبعا الزمان في الابتدائي كان لما نجي الموجه يرسلونه موجهين ذلك والله لو أستاذ بيشتغل في الحصة شغل ويجي كلمكم يقول لكم تكون تكو الموجه جاي تشاركوا كلكم ترفعوا عيديكم وممكن يجريك الحصة دي يجريك الحصة يقول لك الموجه هي بيجي يجريكم لها أعمل نفسكم ما قرأتوها وتكونوا فاهمين وتشاركوا كلكم في الحصة والله العظيم فلا ما بيحصل قدام الموجه شغل سديد. زمان كافي كلام زيد يعني مره مره ما, ما كل المعلمين يعني مره مره فبالتالي لا شك ما ينشط ويجذب الى العمل اطلاع الله عليك لكن ليس اطلاعا وقتيا ونظر الله اليك ليس موسميا انما نظر الله اليك على الدوام وعلى كل حال وبالتالي المؤمن حي دائما ونشيط في العبادة وحريص على الطاعة ومجاهد في الخير دائما لماذا؟ بدوام نظر الله إليه ونظر الله لا يغيب ولا يخفى عليه أبدا طيب ابن القيم يتحدث عن عكس الحياء بالمناسبه عكس الحياء إما البذاء أو الوقاح يقول لك فلان عنده حياء وده شنو وقح لا حول ولا الوقح ده حاجة كعبة خلاص ده زول ما يبالي وبمناسبة أنا يعني عشان أصور المعنى كتلك قريب إلى الناس أقول كالآتي أقرب الالفاظ إلى الحياء الإحساس أو حساس يقول فلان ده حساس شديد حساس ده حاجة جديدة من الحياة والناس، لكن ما أخص الحياة. في نوع من الناس بيجوا حساس، يأكلوا ده اتكلمت ما يقدر، لو ده يتدين ما يقدر يتدين. حساس. فأنتش تصور بسالة الحياة دي زي شنو أقول لك الحي حساس كويس يعني إحساس عالي. أنت بتحس أنت ما عندك إحساس، ما عنده إحساس وقح. ابن القيل يرى من الوقاحه في الايمان ان يلتفت القلب الى غير الله التفات القلب الى غير الله وعدم التفات العبد الى نظر الله اليه قيحه في الايمان اي ضرب من ضروب الوقاحه في الايمان طيب دي الدرجه الاولى من درجه الحياة قال حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق اليه فيجذبه هذا الحياء إلى تحمل المجاهدة وقلنا يراد بهذه النقطة النشاط وسبب النشاط دوام نظر السيد إلى عبده أدي يعني نقطة في غاية الأهمية من لطائف ما قرأت ووقفت عليه كنت أقف إلى كلام لابن الجوزي ابن الجوزي رحمه الله كان يدرس وكان يحضر درسه الالاف يحرصون على درسه الآلاف ياتون لحضور الدرس فذات مرة خاطب نفسه بدون ما الناس يحسوا بينه بنفسه قال كيف بك اذا نجا هؤلاء جميعا هو اسم عبد الرحمن كيف بك اذا نجا هؤلاء جميعا يا عبد الرحمن وهلكت انت الناس اللي بيحضروا الدرس استفادوا من الدرس وطبقوه وانت اصابك شيء من افات القلوب مما يصيب البشر من علو او سمو او ترفع او كذا فهلكت ودخلت النار قال لو عمل كده لو استغتل مع الخاطر حيطبع الدرس ما حيعمل الدرس حيقول الناس قاعد يعينوني وبيحضروا الدرس بتاع علاش قتال وانا اوقف الدروس ذات النهايه بس قال فخاطبت نفسي قائلا إلهي بقول له الله كده إلهي لو أنك أدخلت للنار يوم القيامة فلا تعلم طلاب الذين كانوا يحضرون دروسي دخل النار لكن ما توري أن الطلاب كانوا يحضرون دروس القيامة كبيرة فلا تعلم طلابي صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقول عذب من دل عليه لو ورطوا الله بي وشافوني يقولوا بالله كانوا مورين الله ذاته الله دخلوا النار صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقول عذب من دل عليه وبالتالي والله درجة علينا الحياة ومن المعرفة, من المعرفة يعني كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لله يا إله أنا والله أحبك لو أنك أدخلت من النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك قال يا الله وأبو سليمان الداراني من تلاميذ إمام أحمد ابن حمبل كان يقول له يا أخي لو دخلت من النار أنا والله بحبك كان دخلت النار دو النار بكلم الناس إنه أنا بحبك الناس المعاي في النار بكلمهم بقول انا أنا بحب الله بالتالي هذه درجة من القرب والمعرفة بأن الله مطلع وبالتالي هذا يفيد جدا في الحياء قال هذا الحياء ويحمله على استقباح الجناية استقباح الجناية ابن القيم يرى الاستقباح نوعين استقباح الوعيد واستقباح الموجب للوعيد استقباح الوعيد قال لك النار وصفالك انت بتلاوز لازم تلاوز يا ربنا قال كده واتقوا النار التي وقودها الناس والحجار الله يخوفكم يعني قال لكم واتقوا النار التي وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد يعني شوف المردي بس الانسان يسال الله السلامه ما بيدر عليها نهاية يهدر عليها استقباح الوعيد يوجب استقباح الموجب له أنت بدخل النرشب باختصار المعاصر وبالتالي من استقبح الوعيد استقبح الموجب للوعيد والحياة يعين على استقباح الجناية يعني أنت تقول والله أنا كنت ماشي في الشارع قوست وبشرب في سيجاره لقاني أبوي ابوي والله ما انا ما عرفت صح ما قاعد اقول ناس كوتان او تقول والله لا جاني استاذي والله ما انا عرفت اود السيجاره ما عرفت يعني ذاته استحي حياة شديد يشتد وبالتالي اقول في هذه النقطه ان المؤمن ليست له عصمه من المعاصي ولكنه حتى إذا فعل المعصية في حالة ضعف فإنه يستقبح المعصية جدا بل مما ذكره العلماء ومنه ابن القيم ذكر معنى لطيف جدا في الحياء قال المؤمن إذا عصى الله وتاب الله عليه بعد سنين قال كلما تذكر معصية من المعاصي وكيف أن الله ستره ولم يفتضحه كلما شعر جلده وجسمه يامن يجيش كده يكون بينه وبينه سقاعد يذكر انه قبل كده عمر كده وعمل كده ما يصوضوا بالله انا عملت قدردي بالله انا عملت عمال زي وذلك لتمكن الحياء من القلب ابن القيم عنده له اسم جميل يقول هجوم سلطان القلب على الحياء او هجوم الحياء على سلطان القلب الحياة يهدم على سلطان القلب فيصير الحياة سلطانا للقلب يعني الإنسان اخوانا المعنى ده فعلا صحيح الزوج قد يذكر معصية عملة بده لما يتذكر معصية وإنه الله كان شايفه وإنه الله خلاه وأمهله يا من زهته يقول لك شنو جد شعري كلا بيقول لك مما يحس به من الحياة فاستقباح الجناية هو من شيء من المؤمنين أما عدو مقارفة الجناية ينقص الإيمان ولا يذهبه ينقص الإيمان عند أهل السنة ولا يذهبه بالكليه طيب قال ويسكته عن الشكوى يا سلام هل عنده حياء من الله شوف حيحصل شنو هو كما قال يتولد من علم العبد بنظر الحق فيجذبه إلى العبادات ويحمله على استقباح الجناية وطالما أنه مستحي من الله مستحي من الله يسكت عن الشكوى لأن الشكوى قطع في حيائه واستحضاره أن الله مطلع عليه وأن الله قريب له أو قريب منه فإذا شكى من الحال كانما شكل الخالق الى المخلوق يعني زي بيقول للناس شوفوا الله عمل ايش انا ما عندي كده انا تعبان انا ماشي بكراي انا عندي كده يقول كده فبالتالي الشكوى ابن القيم يقول الحياء لا يمنع من الشكوى الى الله لان الشكوى الى الله فقر والذل وفاقة وعبودية اما الشكوى الى المخلوق في اشكال والمخلوق تحدثنا عن الشكوى الى المخلوق فيما سبق ان الشكوى الى المخلوق على درجات مخلوق يمكن ان يزيل الظلم عنك كالقاضي والشرطي والحاكم والمسؤول في بابه عرفت يمكن يزيل عن الشلم يزيل عنك الظلم ومرتك تشكو له تشكو لأبوها اساني يرجع لي دراسته تشكي لأخواتك وبو الاخر بدي الله بدي ما كذا يقول لك بالك تحس صح هذا ما صح هل الشكوى الى غير الله الشكوى الى المخلوق على درجات اما شكوى الى مخلوق فيما يقدر ان يزيل عنك الالم هذا لا شك جائز ولكن ترك هذا كمال تركوه شنو؟ كمال أنا زول ظلمني أبيت أمشي القاضي بس خليته متانى خلي الموضوع ده دلالة ما أمشي خلاه بس خلاص هل أنت هذا نوع من أنواع شنو؟ من أنواع الكمال ليه كمال؟ لأنه صبر وسماحة وعفو وفضل ما فيش شك ده كمال لكن طيب زول أكل حدق تستكيوه لا ما تستكيوه؟ كيف حمادي يستكيوه؟ تستكيوه؟ وبالتالي الشقوى على هذه الأقسام قال الهروي الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكره إليه ملابسه الخلق يا سلام هذه الفقره من ألطف ما كتب الهروي بشي بن القيم في المدارج كلها في منازل السائرين التي كتبها الهرويو طيب حياء يتولد من النظر في علم القرب. انت علمت ان الله يعني قريب هذا القرب تعلمه علما وتدانيه مداناتا حتى يكون معية ومعية الله لعباده على نوعين معيته العامة لعمومي الخلق وهي معيه العلم والاحاطه ربنا لما نقول معنا ومع كل الناس علما وشنو واحاطه احاط بهم والله من ورائهم محيط وفي ذلك يقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو شنو هو رابعهم هذه معية سنو معية الإحافة حتى قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معه دي معية سنو معية العلم والإحافة وفي قوله تعالى هو معكم أينما كنتم أما معية القربة التي يعنيها ابن القيم هنا هي المعيه الخاصه وهي معيه النصره والتاييد معه تاييدا وهذه ليست لكل الناس ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم ان الله مع الصابرين وان الله لا مع المحسنين هذه معيه فيها الحفظ والتاييد والتوفيق والنصرة كما قال ابن قيم هنا لا تشعر بالالتزاج يعني لم يمتزج العبد مع الرب كما يقول بعض الكفره والملاحده اعوذ بالله من من قولهم هذه المعيه هي القرب اي قرب في القران معيه لكنه معيه معيه عامه ولا معيه خاصة, خاصه مثلا واذا سالتك عبادي عني فاني قريب ده قرب يعني خاص معيه تأييد ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه عرفت التقرب تقرب شنو؟ تقرب معي اي أنه في معيه الله ومن ذلك قول الله تعالى لموسى كلا انني معكما اسمع وارى وقول موسى كلا انا معي ربي سيهدين هذه معيه شنو معيه نصرة معيه تأييد معيه توفيق طيب ابن القيم يعني عنده كلام لطيف جدا اسمع كلامنا انا, أنا اقول لك يقول رحمه الله معيات القرب من الله تكون لداعيه ولعابده لمن لمن دعا ولمن عبد كيف قال قريب من داعيه بالاجابه وقريب من عابده بالإثابة الدليل شوف الإجابة وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب قريب من داعيه بشنو؟ بالإجابة وقريب من عابده بشنو؟ بالإثابة واسجد واقترب أي كلما ازددت سجودا كلما ازددت إلى الله قربا ابن القيم عنده قاعدة راسخة المحبة لله تكون على حسب القرب منه لأن القرب يعرفك أصحاب الكمالات كلما ازددت قربا منهم كلما تعرفت على شمائلهم وصفاتهم وأخلاقهم من القرب وكلما ازددت قربا من الله كلما فتح الله على قلبك من المعارف فتلحظ نصره نصرته ومسرته وتأييده وتطلع على صفاته وعلى احسانه وعلى بره فتزداد بذلك له حبا وكذلك العكس من احب شيء اقترب منه المحبه توجب القرب والقرب يوجب يجب المحبة وبالتالي القرب الذي تكلم عنه ابن القيم يدعو إلى ركوب المحبة كلما ازداد شبا ازداد شنو قربا طيب فالمحبة لكن ده كلام لطيف جدا ابن القيم يرى أن المحبة بين قربين وبين معرفتين المحبة بين شنو بين قربين وبين شنو معرفتين كيف اول شيء تتقرب الى الله القرب يولد شنو يولد شنو المحبة هذه المحبة سوف تزيدك من الله قربا فيتولد قرب ثاني فصارت المحبة بين شنو بين شنو وبين معرفتين تعرفت عليه معرفتك به اظهرت لك محاسنه وكماله فزدت معرفة بعد بعد بعد حبك له كده يا اخوانا وبالله المثل الاعلى اعتبر بشط في واحد معك بوصاله من بعيد لبعيد ممكن تجوا في البيت كثير وتزوروا وتطلع وتنزلوا مع بعض انت لما جربت منه احببته صح بعد ما احبيت وقربك دعرفك باشياء كثيره جدا من من الاشياء الجميله فيه قمت ازداد قربا له هذا في البشر وان كان هذا في البشر قد ينقطع وقد يمل ولكننا نتحدث عن قرب العبد من من ربه سبحانه وتعالى ثم يقول صاحب المنازل في الدرجه الثانيه قال ركوبه المحبه وربطه بروح الانس ربطه بروح الأنس لماذا تحدث الهروي عن الانس والحياء يا اخوانا حتى لا يتفرق بين السبيل ونحن نتحدث عن الحياء الحياء يعظم بالقرب من الله والقرب من الله يولد حالتين للقلب يولد حبا هذا واضح كلما زدت من الله قربا كلما زدت منه شنو حبا ليه لأن القرب يعرفك على ما خفي عليك من صفاته وكرمه وإحسانه وبالتالي تزداد له شنو تزداد له شنو حبا والحب الذي اتى بالقرب الأول يولد قربا شنو قربا ثانيا واضح القرب والحب يولدان الأنس وابن القيم كما سوف نعرف في منزلة الأنس في منزلة اسمها الأنس بالله يرى ابن القيم أن الأنس لا يتصور إلا بحب هل تتصور أنك يمكن تكره شخص وتانس به تكون يعني يجيك ويقنب معك تكون مبسوط جدا ولو تكون ضايق بتكون متضايق تقول يا اخي صوتي مش بتاني يا اخي بتقول والله تقول قاعد في قلبي صح ولا ما صح تقول قاعد في قلبي اصلا لا يتصور ان يكون هنالك انس بغير محبه فما الذي اورد الانس روح مش الانس روح الانس يعني كأن الأنس لها روح تحيي القلب والمستحي من الله آنس بالله إلى درجة أن أنس الله ملازم لقلبه لذلك شبهه الهروي بتشبيه لطيف قال ربطه يعني كأن الأنس ملازم لقلب المستحي القريب من الله المحب له الانس ملازم له ملازمه لا تنفك عنه الدرجه الثالثه يقول حياء يتولد من شهود الحضره وهي التي لا تشوبها هيبه ولا تقارنها تفرقه ولا يوقف لها على غايه وده كلام لطيف لطيف جدا اخوانا من الاشياء اللطيفه في المدارج انت تحس ان الذين كتبوا هذا الكلام ما كتبوا هذا الكلام ابتداء بتنظير انما عاشوا هذه الاحوال بقلوبهم فعبروا عنها بعد ذلك وانا مثل هذا الكلام لا يمكن ان يقال مجرد تصور تصور المسألة وكذا طيب فيقول يتولد من شهود الحضرة ابن القيم يقوم يزيد يقول شهود الحضرة انجزاب الروحي والقلب من جميع الكائنات وعكوفه على رب البريات شو الحضره الحضرة طيب القرب الحضرة أنت قاله شنو هي كلمة النجل يسمعونها مش كده هي عندها قسمين قسم فاسد اصلا لكن الحضرة اللي بيعنيها ابن القيم هنا استحضار القلب لمعاني الربوبيه والألوهية والتعظيم يعني أن تكون معرفة الله حاضرة في قلبك وأن تكون مستحضرا لعظمته ولقوته مما يمنعك من كثير من المعاصي وأن تكون مستحضرا لقربه يعني انت تدعوه تستحضر أنه قريب وأنه يسمعك الآن هذا يولد عندك هذه المعاني التي ذكرها هو يتولد من شهود الحضرة وقول شهود الحضره ان يشهد الحضره بشنو بقلبه اما الله لا يدركه الابصار سبحانه وهو يدرك الابصار كويس وبالتالي شهود الحضره التي يتحدث عنها الهروي ويجيب عنها ابن القيم ان العبد يستحضر بقلبه معاني عظيم الله ومعاني القرب من الله فإذا حصلوا هذا غشيته الهيبة إخواننا الزول كل ما يزيد قرب من الله وذا العكس من البشر أنت كل ما تزيد قرب من البشر بتسقط الحواجز بينك وبين البشر يعني مثلا في زول بتلاقيه له مره مرة كلام يتحفز عرفته طلعته ونزلته أكلته بعد ذلك بتهزر معه عهدي لكن هذه الفزل بتلاقيه اول مره بتهزر معه لالهيبه لا. موجوده من نتجسر الهيبه المدانه والمعاشره والمخالطه بالنسبه للبشر اما الله عز وجل كلما ازددت منه قربا كلما غشيت هيبته شنو قلبك فازددت له تعظيما واجلالا طيب هذه الهيبه لا تقارنها تفرق بمعنى تجعل كل ازددت التهيبة من الله كل ما انصرفت عن جميع الخلق عما سوى الله وصارت جمعية قلبك وإقباله على الله وحده لا إلى غيره إخواننا المعاني أنا أحس أنها هي معاني جليلة لكن الإشكال في تنزيل المعاني. كويس انت تكون عايش مع الناس تعامل تجي تزور في البكيات في الافراح تكون معاهم تضحك جتوى لكن قلبك وحوائجك وشكواك ويقينك وتوكلك على الله ويقينك ان البشر لا يفعلون شيء وانت لا تلتفت بقلبك اليهم ابدا ولا ترجو منهم شيئا وبالتالي اذ انه مع الله ومن كان مع الله لا يخطر بباله سوى الله ودي معناها لا يعني ولا تقارنها تفرقه يعني ببقى قد تفرق عن الخلق وافترق عنهم وفارقهم واقترب ممن من؟, من الله عز وجل وهذا المعنى مهم لكن نحن نريد هذا المعنى ان نتلمسه نتلمس هذا المعنى نتلمسه نحن فيما نعايشه الا يخطر ببالك سوى الله وحده حصل لو جاتك مصيبه وقعت عليك حاجه اول حاجه تذكر شنو في ناس ما بذكر ربنا بيذكروا شنو وقعت على حاجه يقول لك كده شوفتين زول مقرب من المسؤول معين ده اتصل بالضابط الفلاني ده اتصل بفلان ده يشوف لي الوالي اتصل بهنا يشوف لي المحافظ تخيل ده سقوط في المحكه العملي وبالتالي تفرق عن الخلق معناها الا يلتفت قلبك اليهم ابدا ولا يوقف لها على غايه وده كلام عجيب عجيب شديد عجيب كيف يقول الهروي ده معنى كلام هروي بعدين كلام القيم. يقول الهروي من ازداد قربا من الله وزادت هيبة الله في قلبه وفارق الخلق كلما ازداد قربا من الله كلما احتاج أن يزداد إليه قربا لأنه لا يدرك لهذا القرب من الله نهاية لأن الله قال وأن إلى ربك الشنو المنتهى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبالتالي قال ابن قيم سبحانه غاية ولا نهاية سبحان الله غاية ولا شنو ربنا غايتك لكن بعد كم كده انت بتجنع بعد مثلال كم من المحبة ودرجات الإيمان بتجنع البغنع كم يعني ربك غاية الله غاية ولا ولا نهاية لهذه الغاية ليه؟ قال سبحانه غاية ولا نهاية لا في وجوده ولا في مزيد جوده لا في وجوده ولا في مزيد جوده وهل لجود الله نهاية؟ ما عندكم ينفد؟ وما عند الله شنو بق وقال الله عن طعام أهل الجنة إن هذا لرزقنا ما له من وبالتالي ابن القيم يقول ولان الله غاية ولا نهاية حتى في الجنة لا ينقطع أمر المؤمنين في الجنة على الجنة إنما وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد رؤية الله عز وجل جل جلاله في الجنة بذلك انتهينا من منزلة الحياء بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته